كلا اذا بلغوا في التراق وفي لمن طقوا وظنوا انه التراق والتفت الساق بالسا إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى أَحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طَفْهًا مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى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 أعتدنا للكافرين ثلاثل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا